بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلِفْ لَامْ مِيمْ ذِكْرُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من مذير من قبلك لعلهم يهتدون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 يَدْبِرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ كَانَ مِقْدَارُهُ أَنَّ سَنَةً مّنْهَا تَعْدُونِ ذَلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ العزيز الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من ثلالة من ثم سواه ونفخ فيه من وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا مما تشكرون وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربه الكافرون قُلْ يَتَوَفَّاكُمُ ملك الْمَوْتُ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِتُونَ أَبْصَارَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَرُدَّنَا رج نَأَّ القَالِحن إ مُكِه وَلَ شِن ل آتَينَا كُ نَككمه داهَا وَلك حَّ قَوْل مِن وَلاك حَق قَوْل مِنلَ أَملَأَن جَهَنَّ مَ منِن الجَّ في ناكي اجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا ان ما نسيناكم وذوقوا عذابا خلد بما كنتم تعملون انما يؤمنون باياتنا الذين اذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون فتجافى جنوبهم عن المضادع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من ضررة أعين جذاب كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاتقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنة المأوى نجلاه لُذُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فَتَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكون في مرية من لقاء وَجَعَلْنَا لَهُمْ هُدًى وَبَيِّنًا إِصْلَاحًا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يفتلكون أولم يهدي لهم كم أهلتنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكهم إن في ذلك افلا يسمعون او لم يروا اننا نسقنا الماء الى الارض الجرب فنفرد به ذرا فنخرج به زرعا تاكل منه انعامهم وانفسهم افلا يبصرون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 स